السلام عليكم الحمد لله والصلاه الله وعلى يحيى مالك عن, عن هشام بن عروة عن ابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فقال اولا يجد احدكم ثلاثه احجار من فلا مدرد له ويجلد فلا هب له الصدق لا إله إلا الله إحدى ولا شيء إلا هو أشد أن محمد عبد ورسول أما بعد فهذا إنما هو هذا لا إله وتمه بجامع الوضوء المقصود بالجامع هو الباب الذي يجمع الأحاديث الواردة في الوضوء وفي السرية فهي أحاديث تغلبها كلها تدل على أبواب الروح وطبيعة. هذا الدرس بحديث مالك عن عشام رضي عن أبيه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل عن الاستفادة قال أولئك وأحد منهم ربك وهذا الله هذا حديث أصله رواه الموضع الكريم. فهو حديث مصطلح. الآن الحمد لله أعطي حبيث هو فإن عرض حديث مصطلح والذي رفع كتاب عين إلى النبي صل الله عليه وسلم. هذا الحديث كل رواه الموضع الله على يسأل عليه السالفة. وإن كان ذلك وفقا لبعض الروايات يعني هذا ورد في رواية مبكرة أن هذا الحديث من رواية معايرة إلا أن الحافظ بن حمد الضغط رحمه الله تعالى فتخطأ هذه الدواية المتحدة حتى أدعى عن أبيه وغيره قال الله خطأ امتحش لكن هذا الحديث رغم الثالث فإنه قد وصله النتائف وهو داود يأتنيك فخاح عن أمنا عائشه رضي الله عنها فالإثناق للمت عن ديسام بن عبوة عن عروه من دبي الأبيض عن عائشه أن رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم سئل عن الاستقامه فقال اولا يجد احدكم ثلاثه احجار وقد يقول قائل لماذا ذكر مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب نقول ذكر من مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب لأنه دافع في ابواب الطهاره والوضوء وان الاستقامه والاستجمام والإنجاز كلها يعني بمعنى واحد كلها بمعنى واحد إلا أن الاستجمام خاص بالأحجار إلا أن الاستجمام خاص بالأحجار وأنما الإنجاز والإستفادة يكون بالناري ويكون بالحجر فإذا قيل استجمار المقصود أنه أنصاف إستجارات أو نحوها دون النه، وأنما إذا قيل استل أو فالمقصود أنه أنقى إلا بالإجارة ونحملها مما يستجمر مثل وإلا أنه أنقى في وقوله وقوره هو الاستفادة شرنا من الاستفادة هنا للقلق وهو طبق الطيب أو الاستفادة طبق قيم أو الاستفادة ولماذا قيل الاستفادة؟ يجب الإسان إلى أنقى من النجل ومن النجاسة فإنا نفسه طبيب لذلك، فإنا نفسه طبيب لذلك. هذا سمية سمية الاستفادة أو سمية النجاة في الاستفادة. وهذا الحديث أن دين يسوع وأنه لا شك في هذا الدين وأن كل واحد أراد أن يسقط على المسلمين. فان الله جل وعلا يسق عليه هذا كل <التقال> من اراد أن يعني يساق على نفسه الا ولده هذا الدين وعندما نقول الدين يوسف فيما تضمنته الشريعه سمح اليه اما قال الدين يوسف فيما نهت عنه الشريعه فان هذا جمع من الفسوق وطريقه انتهتها بعض الثالثين في باب الدعوة فأقول بعض الثالثين ولولا قال بعض المصطاق الذين انتحب الدعوة إلى طاجعة الدوجلة في هذه الأيام وما أزفرهم عند النساء وسائر الاتفاق وبخاصة السبت عنه بيه واللسوس أو المتعارف الأوالية كما يحدث لبعض النساء المثمين فإن كثيرا من هؤلاء الأصحاب الذين امتهنوا الفقر وسموا بالدعاء وهم عن الدعوة بعيدون جعلوا من الأحكام الشرعيه الواجبة سنتوها وقالوا إن هذه النسيمة يوسف او جعلوا من الاحسان التي جاء النهي عن ارتكابها فاباحوها واجابوها وقالوا إن الدين يوسف انها كلمه حق ولد بها باطل والحق فيها في هذا ان قال فيه يوسف فيما يشترى الله جل وعلا اما ما نهى عنه فلا يجوز ارتكابه لدعوه ان الدين يوسف وهذا الحديث قلت يدل على نور الشريعه وأن المسلم مطالب بان زيد ما من مذاكه وان واجب على قول الصحيح لان بعض العلم اهل العلم ذهبوا الى ان الاتجاه سنه والصحيح ان الاتجاه واجب والدليل هذا الحديث وغيره او ايراد احدكم ثلاثه احاديث اي انذق ايها لا تعلمون ما تُمَظِّفون به انفسكم خُتَكُمْ به عن, به عن ولو كانت ثلاثه أحداث لأن الحجر متوسع ولا يكون قائد أنني لا أجل الحجر إن هذا كله سيذكر والتنصيق على ثلاثة أحداث زليل على اعتبارها كمن ثبث وأنه لا يجب جديده لأقبل ثلاثة أحداث وقد ذهب الثمان مالك الامام المبجل رحمه الله وذهب حديث ايضا الى ان الاستجمار يجوز بحد الواحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر في وقال وقالوا ان البيوت ليصدق على الواحد نقول ان هذا الحديث صحيح لكنه مجمل يفسره الاحاديث الاخرى او يبيئه عفوا الاحاديث الاخرى منها حديث سلمان ونهانا ان ذات التنبيه او ان التنبيه اقل من ثلاثة الاحكام فدل على ان الوتد المقصود هو ثلاثه احكام كما ذكر ام لا مذكور فابن انها كما في حديث سلمان هذا وعلى هذا نقول ان هذه القسمه خصت بما لم تخط به الامم الاخرى بان ما استتاثروا في امره الاستنجاء فقتلوا النجاسه واستغنوا عن الاستنجاء او الاجماع وراد اليهود حتى شددوا جدا فكان بعضهم اذا اصابته النجاسه قرر ثوبه بالمقراه يعني تقطعه تقطيعا يعني موضع النجاسه اليهود يقطعوننا ور يلهونها في فكان اخرى فكانوا كانت هذه الامه وقت بين هذه الأمة المتساهله القادره التي تمارس القدره وبين تلك الامه التي شددت استشد الله جل وعلا وشدد عليها ويسروا بعض من يشتغل في المسائل العمومية فيما يقول لنا بالعب في في البلاد المتقدمة الذي تدعمه سعبته وإلى الإشاء دخل الإسلام بسبب ما كان يرى من نقاء جو أسواده أو ببلده المسلمين ومن نجه أسواد القصة تعلم أن هذا الدين يمحق بأنه يأمر التنظف والتبعث وهذه السمة يا اخوان ينبغي ان تكون شعارا لنا جميعا وعلينا ان نبذل جهدنا في النظافه لا نقل بها الى حد لكن ينبغي ان نطعن في النظافه خاصه في الامانه التي يركادها الناس وليس أقول هذا الأسفة غاية من شراط الأحناق في بلوث الوضوء الذي في المثال بعض الناس ربنا صارت شيئا في تهجيله من غير أن ينظر فيبقى على جديد ان يكون شحابه من ربه او في فناء لأنه من مخالفة اليهود والنحارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح طهروا السيدكم فإن اليهود والنصابة يطلقون السيدكم فالمسلم ينبغي أن يكون شعاره النظافه في كل مكان سواء في مجدده سواء في مدده سواء في إذناء ذلك سواء, سواء في الشارع وخاصه في المساجد وقد كنت ذكرت شيئا من هذا لا اريد ان اكرره وهو ان يعتني المسلم بنظافه المساجد غايه العنايه سواء في المسجد او في المكان الذي يصلي او نصلي فيه او في المكان الذي نتوفر فيه ومن هذا الباب نجد الى باب اخر او الى مساله اخرى متعلقه بالنظافه وان المسلم كما لا ينبغي ان يكون شعاره النظره لكن لا ينبغي ان يخرج اليها في وجوههم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح فتاذت من الايمان وان المسلم لا ينبغي ان يبالغ في ادائه ومن دانه فان بعض الناس ربما يرزق من الالبسه عدد ايمانهم وأن الثوب الذي ذاته اليوم لا يجده لنفسه أن يجلسه غلط وأنه لا يجده لنفسه إلا الثوب الذي يعليه بالعدامة العاملية المعروفة لما يسموها دمتاشر أم كل المعروف سنوك المنزق إن شاء الله يجلسوا بهذه نعم الهدام طيب أو الهدام الجميل من حسن السم لكن ان يجعل المسلم مهمه هذا فانه منازل به كما جنيها وعلى هذا نقول لاخوانهم ان المسلم لا يعجب شيئا ينظف به نفسه ولو كانت ثلاثه رجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما إن ذكر هذا تيكيرا في وتسهيل الزهر كما هو ظهر لأن المهجد ذلك قاله أن يُعجم مكلاً هذا ظالمًا وفي الحديث أكبر فوارد منها مسروعية الاتفابة وهو الاتنجاة وان ذلك واجب حقاً صحيح وارد فيه مشروعيه التسيح في الجماع وأن ذلك واجب مخلماً على صحيح ما رسل الله ويمتسمع فحدثني عن مالك عن العلاء عن جراشمان عن أبيه عن بن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ودكت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألتنا بإخوانك قال من أنزل أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا صرفهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من ثمته قال أرأيت لو كان لعدل خير غير محجله في خير دهم بهم ألا يعرف خيرا قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة بروا محجلين من المضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يزادن رجل عن حوضي كما يزاد الضعير الضار أناديه ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فشحقا فشحقا فشحقا أترى إمام ذلك أحمد الله تعالى في, في هذا الباب والباب التامع أن يقول من طريق العلاء بن عبد الرحمن وهو العلاء بن عبد الرحمن الفرقي المدني وثقه الامام احمد وغيره وهو تابيه تابعي توفي سنه ثلاثين عاما ومائه للهجره واما ابوه فهو عبد الرحمن بن يعقوب الفرقي وهو ايضا ثقه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبره والمقبره هي المكان الذي يقبرهم للناس بعدما يموتون وفيها ثلاث لغات المقبره وهو الاشقر والمقبرة وهو صحيح ايضا والمقبره وهو مسمون لكنه غير مشتهد ولهذا سخر بعض اهل العلم على ذكر حركتين اثبات في المقبره وانهما الفضيحتان المقبره والمقبره واليها ينسب المقبو الامام المعروف وقول ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبره دليل على انه عليه الصلاه والسلام خفض الفروض من المقبار ولم يمر عليها للأبنوها فإنما خفض أن يخرج إلى المقبار هذا دليل على جواز الذهاب إلى المقبار لكن بأجل تذكر الآخر وان هذا ليس من باب شكل رحال هذا الحديث كلام المهم عن الضيارة من الصروح والضيارة قريبة من الصروح لأن الضيارة الخبور على ثلاثة أفتان الضيارة من صرعية والضيارة من فدعية والضيارة من شفية عما الضيارة من فهي الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتهم عن زياره الخبوط ألا تضردوها فإذا هاتوا بذكرهم وهذا هو السبب في شرعية زياره الخبوط ليس المقصود هو البكاء عند الملي وليس المقصود هو محاذة أنه لان لأن بعض الناس الآن ما هو إياه في الحدود الملي وليس أجل النساء قال فدهم الله تذهب إلى المطرح إلى نجيئها ستحدده بما قال ومثل ورمى الموجينة وفق فلا لفلان ووجام فلا ووحنا لفلان وفلان مر تحقير كأنها هذا كله مناثمين العقيمة الحقيقة لأن المجلد لا يتمع روح. هذا أن لا وإنما أسمع الله عز وجل من كلام نبيه اولئك المقبورين للحديث الذين قتلوا في بطن فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدتم وقتم فقيل له لكن لا يسمع فقال ما انتم باسمع لي من منهم ما انتم باسمع منهم وقال النبي أن الله عزوجل أرضى الأرواح إلى المغفولين ثم قال النبي وعند ذكاء النجيه لأنهم حاربوه عن قرطبة وقال له في الباكر فهذبهم لس صوابا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول أذر الأمور لا يسمع من أحد. ولهذا من طلب التأكش أن يذهب ذلك إلى صاحب القبر يعرفه إذا كان أو كان أبا أو إبنا أو أمّ أو أختا فيحادثه في قبر بل واجب على المسلم أن يزور إذا ظهر القبر أن يدعو لهؤلاء الموتى كما هو فعل علم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعت هذه الزياره باشي تذكر الاعتبار وان يرى الانسان هؤلاء الذين كانوا يجولون ويصولون منهم من كان جبارا في الارض لا يزال يقول الكلمه حتى يسمع بل قبل ان يقول الكلمه يسمع من نظراته وهذا اتاه الله عز وجل اموالا وذاك اتاه الله عز جل علما وذاك عاش فقيرا معتما وذاك كان مريرا وغير ذلك من احوال الناس فيرى ان هؤلاء كلهم سواء لا وهو بعث على الاخر انما يظلم الناس بعضهم على بعض بالاعمال التي قدموها ولهذا كل من مات فانما اقضى الى الله جل وعلا كل شيء وراءه لا يقضى لا ولا تاها ولا سلطانا ولا ضياع ولا ذورا ولا أراضي ولا غير ولا اي شيء انما يتبعه عمله ومن عمله أن يترك علما نافعا ينتفع به الناس او ولدا صالحا يدعو له او ان يترك صدقه أو اوقتها في حياته فهي عليه بالادب بعد على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تتوالى ان عمله إلا طبع عمله من ثلاث فضح في الداريه وعلم ينتقل به وولد الاصابه في الالكترون فهذه هي الزياره المصروف وهي مجمع عليها مثل المثال فقد استدل على العلم في جواز زياره النساء المقبض والصحيح انه انها كرهت اليهود ان ولا ان تمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سائرات النبوه وزواراتها إن هذا نعتقد انها منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اني كنت نهيكم عن زياره القبور لا تزوروها فانها تذكرهم الاخره لان الرجال والنساء كلهم سواء في وجوب تذكر الاخره وان هذا ليس مخصوصا بالرجال بل حتى النساء ينبغي ان تتذكرنا الاخره لكن تنهى المراه أن, ان تخالف شيئا أو أو من الاثام في المقرر كعدم النسبه في البلاد او الزهور او الذهاب المتدرجه او الرياح عند القبور وغير ذلك من المنام الصالح هذا هو الاسم الاول من اقسام الزياره الاسم الثاني زياره ابن عباس وهو ان تخطب المقابر لاجل العباده لا أقول أن تعبد دل المقابل بالقبض لا أو يُعبد النام إنما يحسد المقابل ليعبد الله فيها لأنه يدعو بان نفسه تكون من كثرة في القبض فإباده وتعاؤه يكون هناك مستجاب فهذه في نواح البدعية لأن السلف ما كانوا يتعبدون الله جل وعلا في المقابل المال فقد هؤلاء الاموات في الدعاء لأن يدعوهم ويكذب منهم الحاسد وتفريج القربات وفرس المنيه والمناه فإن هذا شيء مخرج من سجده الاسلام فليحسب كل من يذهب الى هذه القبور باجل استجلاد النفع او دفع الضر ايا كان هذا المنبور حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه عبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيشه المولى ولا لكن انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهو عليه الصلاه والسلام لا يجلب للناس نفعا ولا ضراها انما هو عبد عبد الله ورسوله نعم يجوز التوسل به في حياته بان من منه الدعاء اما تعلم هذه فلا فلا يتوسل به عليه الصلاة والسلام بعد المماتل لانه عبد قضى نحت وانه عليه الصلاة والسلام مني علم ما كان يعلمه في حياته واما ما ياتي بعده فلا يعلمه الا ما اطلع الله عز وجل عليه النبي عليه الصلاة والسلام اقول هذا يا واد لان بعض القوائم المحاربين يعتقدون ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه في حياته كحفه بعد مماته فهو يعلم ماذا في حياته ويعلم ما يريد في حياته وهذا ظن وهذا ظن وبلع في القرح يغشاها التخين بل انهم يعتقدون انه عليه الصلاه والسلام حي يحضر احتفالاته وموالدهم الذي يقيمونها واقم المحاضره دائما وهذا كله بدعه ولا دخل يشاع احاديث يعني الاعتقاد ان السنه والجماعه انه عليه الصلاه والسلام ما ليس في القران الكريم هو بطل وادله على اننا نتبع وانه من هو هم الذين نقول لا تدخلوا اعفئذ بكتهم القالون فالنبي صلى الله عليه وسلم نيته ويشهد بهذا ما توفر على النبي من صدره عندما قام في وقال اما من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فان محمدا ترمان فالنبي صلى الله عليه وسلم ترمان ويجوز زياره قبره عليه الصلاه والسلام لكن لا يجوز شد الرحال الا قبل بعضهم عند شد هو المستقر باجل زياره القبر فلا يتم زياره اي قبر لا يفقد بالستر لاجل زياره لان الرحال لا تشد إلا الى ثلاثه الله عليه لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساكن المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاعصار أما ما في هذه ثلاثه المساجد فلا يجوز ومنه ان يشد المسلم الرحال الى زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله كثير من الغناء والمبتدعين عندما يقول انني ذاهب لزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا هذا فرض وانما يقول اني ذاهب لزياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واختارني فيه فان زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانه يشرع لك ان تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر و تزور اهل النقير و تزور قتل احد من المسلمين لكن لا يجوز ان يكون حق مستبد هو وزياره هذه الصبور فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوت ربي ان لا اله على حقبه وسلامه واسمعوا الى هذا لم يحفروا اسمع هذا شيء اشفروا هو واجعله في لي لا تنسى لم يحفروا عن الصحابة رضي الله عنه راكموا عن ذلك يعني لم يجرد في شيء صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجفع في النبي صلى الله عليه وسلم في كانوا يطلبون ويتردمون من ذلك لأن الصلاه على النبي محمد الله يكون وسلم ليكون الله تعالى جعل ملكا يبلغ النبي محمد الله عليه كل احد من سواء كان امام حرب أو كان بعين على هذا نقول أقول لكثير من إحوالنا الذين لا يعني من هذا العلم لا تسال الناس ان السلامة للنبي صلى النبي إذا ذهبوا إلى الرماه او التكسر ولا تعلمه تسبيق لي حاجه ايضا وعلى تعالى تحيرا من هذا الذي تقضوا به الذي ذكرت وهو لا كن وهو يبلغ في عليه عن عنهم الا واحده وهو عبد الله بن كما رأى ذلك عند نادقه، وأنه ذا يفعل ذلك عندما يمضي يومه. معناه ان أصحاب الذين كان في المدينة ماذا الوالد منهم يستهجد يومه بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن فعل ذلك فقد فعل ذلك ومن فعل ذلك فقد فعل دعما. يدفع الناس من يذهب إلى الله. او من يقيم المدينه النبويه يقدر معكسه كل يوم ان يبدأ يوم من قضر القرارة بذل السلامش عن النبي وهذا الظروب يخشى منه الوجور في الى الهنة الى او الوجور في الوسائل المحافظة المسلم اذا لا يجوز له ان يذهب من قضر ولا يجوز له ان يذهب الى اي قبر. أو طلب الضرم أو طلب نفعله أو طلب الضرم عنه وإنما هذا شرق مخرج من النبي وأثناء ان يذهب ليحضر الله الزوزان بمخره أخرى وأخشح في ذلك المكان فإن هذه إذن الله غير ذلك والحظة أن المسلم ينبغي أن يدور ما قال في ذلكما بعده، ومن أذل الرجال أن يدعو بهذا المبدأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حيث دخل أو ذهب إلى المقبرة وقال السلام عليكم دار أبو بكر بن أبي طالب. دار أبو دار هنا منصوب على الاستفتاء، منصوب على الاستفتاء أو منصوب على الميزان. والمعنى سلام عليكم يا دار قوم المؤمنين والمقصود السلام على هذه الديار وليس على الناصح في ومنه ومنهم قول الله جل وعلا اهل القريه فالمقصود السؤال اهل القريه ورد فقوله عليه الصلاه والسلام السلام عليكم دار قوم المؤمنين حكم عليهم بالدماء إما لأنه عليه الصلاه والسلام أطلع الله عز وجل على ان هؤلاء المؤمنين او حكم عليه بناء على ما عليه من الظاهر وهو اقامه الصلاه والشهاده شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله وهذا الواجب على ان يحكم بين الاسلام والايمان كل ما أظهر شعر ولا يهمه في ولا يهمه ايضا ما ياتي به من المعاصي لان المعاصي تخرج من الجنه كما هو مثل هذه السنه والجماعه لهذا نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين المقصود إما انه حكم عليه باعتبار اطماع ان يعزو جلده بانهم به او باعتبار انهم على ظاهر إمام عليه من الايمان ظاهر إمام عليه من الايمان او لا ظاهروا عليه الدنيا في الايمان فقوله وانا ان شاء الله بملائكه قد يقول قائل وهل في الموت شمس نقول ليس في الموت شمس ان الله جل وعلا قال كل نفس ذلك الموت كتبه الله عز وجل على سبيحه ليس استناد لمؤحد حتى الدلان الذي جاءت لفظه في صحيح مسلم وهو الحديث المعروف حديث الدجاجه اختلف اهل العلم هذا الدجاجه دائم على حياته قالنا حديث النبي الدار حديث الدجاجه انه الذعر الربط بطالبه او بكثيرته على جزيرة من جزائر العار فلما دخلوا تلك الجزيره استقبلتهم زازه الاشعر يعني زازه كثيره الشعر حتى جاء وقتها قال لا يعرف قبولها من قبورها انتثر بناحيها من الشعر فاوجدوا منها حيله خاض من انزيم قالتها الجزازه ونحن نصدق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وهذا الحديث الوحيد الذي يحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره النبي الكريم هو الذي النبي صلى الله عليه النبي فقال قالت ما انا بمخبرتكم ولا ما تفترقك. ولكن هؤلاء هؤلاء هاهم في هذا في هذا المكان رجلهم أن رجل متطلع بان يسالهم او يغيرهم وان يستغفره فدخلوا فوجدوا رجلا مكبا بالثلاثه اعوام فسالهم اسئله سالهم عن بحيره وعن اهل بيتان وعن فعله النبي صلى الله ثم اخبرهم انه الدجاج استرجع هذا الجال بارع في الحياة الان وهو مكبر في نظيره من زبائن العرب أن أنه ناله ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم آئتين هذه لا يضع على رق في سنه سنة عليها حسن يعني أن النبي من بداية هذه آية السنة لا يضع على رق ما هو عليها يعني كل الناس الذين هم في تلك الليله كلهم يموتون على راس المئه قالوا ويقول فيه الدجال لكن مع هذا الدجال يموت هذا الدجال الخطير اكبر فتنه على وجه ذلك هو الدجال نعوذ بالله من الشرك ونسال الله على وجه ان لا يصبح عمل بزمانه لان اللحوم بالزمانه فتنه عظيمه لا يعظم من ذلك من اعطاه هذا السجاد يقدر عليه مسيح الخير هذا مسيح الظاهره ومسيح الهدى ومسيح الخير وهو عيسى عليه الصلاه والسلام يقدر عليه باذن الله عز وجل فيتبعه فيقتله عند في بابلين. ولا نقول بقدره كَمَا كان يعني يكون ماشي اذا لا احد من النص ولماذا ذا النبي اكثر ان شاء الله لله القاعده احق بالذات انما جاء بالاستثناء للسبب انما جاء بالاستثناء للسبب الله وان المسلم ينبغي ان يعود نفسه هذه الكلمه كل شيء يفوقه الى الله جل وعلا حتى ما في السيد كان في قبيل الشيء المحتم كالموت فانه عليه الصلاه والسلام قال ولنا ان شاء الله تبارك وتعالى وقد قال بعض العلم ان استثناءه عليه الصلاه والسلام تعليما لامته حتى يدعو بهذا الدعاء وإن شاء الله بكم دائقون في الإيمان أي أن نموت كما متم أنتم في الإيمان نتأل الله أن نموت على الإيمان كما مدتم على الإيمان وقيل إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك وهو يقول أن يموت أو أن يقضى في المدينة في البقية لكن يعثر على هذا قوله عليه الصلاة والسلام بالأرض المحيا المحلاف والنماد وماده وأنه عليه الصلاه والسلام كان على يقين بأنه سيموت فيها المدينه على كل حال إن مجيء بهذه أن مجيء بهذا الاستثناء من باب التبرع ومنهم قول الله جل وعلا تذكرون المسجد الحرام إن شاء الله امين وأنه كان ذاكي وإن مجيء من الاستغناء بالتبرر ويُعرف بأن كل ما يكون عليه المسلم انما يكون في مشيئه الله جل وعلا وكرامته فهو المحيي وهو المبيت وهو الرافع وهو الخاطر وهو الباطن سبحانه جل وعلا وحده لا شريك له ثم قال عليه الصلاه والسلام وددت اني رايت اخواننا فقال الصحابه زيارهم الله صلى الله عليه وسلم ادنى اخوانا او اسمى قال بل خاصه بان صبحاتي استصعب اشرا واعظم من اسمي القوم والذي كان الواحد داخلا في جنه الاخوان لكن كل صحابي اخذ النبي وليس كل صلى الله عليه وسلم صاحب فمرتبة الصحبة مرتبة عظيمة لا ينال لغاية وإن كان الحافظ مع البر رحمه الله فذكر بأن ممن يأتي بعد الصحابه قد يقول أقصر من بعض الصحابه وهذا منه رحمه الله تعالى غلط فلطه فيها أبي العلم لأن مرتبة الصحبة مرتبة عظيمة ودليله في هذا قوله عليه المراكب والسلام إنني نراه أياماً أياماً الصبر أو أياماً في فيهن مثل القاضي على الجمع العامل فيهن أذراً فينا منهم وإذا المتأخذ يأخذ في عامة أبيه أذراً فينا لا يعمله الصحابه هذا أذراً وقد حسره النبي عليه الصلاة قال لان له اعوانا على الخير وليس لهم اعوانا على الخير هذا صحيح المتمسك في هذه الايام بدينه الداعي الصابر على احسانه المتمسك بسنه نبيه عليه الصلاه والسلام فان بعض اهل العلم قال انه على المسلم ينبغي ان يبحث حتى على جهة وقته أن تكون فيها سنة ممكن لله أن يبحث على سنة النبيين فيه. وقال لأن الأعمال الأنواني وظهر تكون كثيرة لكن إن لم تكن بالصنة سيد الله جدا وعلا يرغبها على صاحبنا وهذا لأنه عليه فلا البال من عمل عملا ليس عملا الأمور مرضوض على صاحبنا قد يعمل العمل وقد يعمل رجل عمل الكثير ويبذل الجهد العظيم لكن هذا الجهد يذهب هؤلاء النبوء لماذا لانه لم يتحرك سنه به المسلم الذي ان يتحرك في أعماله وان على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهوره لا ينبغي ان نتساهل ولا ينبغي ان اتساهل ايضا من جانب اخر في الاطلاق قد يقول المسلم متشددا في أهل السنن لكنه لا يدرس في اعماله هذا كذلك يرد الله عز وجل ما جاء به من الاعمال لان الله عز وجل لا يقبل من الاعمال إلا ما كان خالقا تواضعا وهذه نصيحه لنفسه واخواني تحرروا السنه بعمله تحروا السنه فيه فالفرق تالفه شوفوا الصحابه افواه الصحابه تالفوا هذا المعنى فطبقوه وامتثلوه حق الانتهاء نال النبي الله عليه وسلم احد اصحابه قال لا تسب احد النبي عليه الصلاة والسلام قال واحد فحابي لا تتبع أحد فقال ذلك والله ما سببت أحد بعدما فمحت هذا المرحب ولا ثابتا ولا إيمان حتى الدور من كفرس من برشة كفرس السلط لا يكون هنا كان ذلك شوفنا في الزلالة سواء لا لا هذا صديق للذالة حتى ولو كان صديقا بالذالة أو كثيرا لا يجب أن يحسس تدعو عليه إن كان شرطه الطب بلأ كما بلغ شرطه الطابية العظيم الذي نفعل الله كيف ما ظهره أعلم الذي يحارب المسلمون في ذلك الهجة أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يُغري الأول يُغري العود. الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يُغري الأول يُغري قد تمالأ أبليس باعنه في فروعه، واليوم في هذه الأيام على قبره. في بلادنا الصين في روسا، وهؤلاء المقيمين في بلاد الشام. الله أن شدة أزلة ياتي بعدها صارة عظيم أقول يا إخواني لا أريد أن تستطع لأن النساء بارتت عليها هموم في وهم المسلمين هم عظيم لا تنظر إخوانا في دعا لا يا إخواني إنهم في أحد وفي أشكل الظروف هذه الأجهزة لا تقلوا عليه في قوموا من الذين ودعوا الله جزا وعلا أن منهم من جاريعهم ينصر مظلوما وأن يقرى عدوما عليه السلام وذا أو تمدنا أن يقع إخوانا فقال يا رسول الله عثمًا لإخوان قال انت أسحابه صارت الصحيان صارت عظيم لا يمكن ان يجب احد نهنى فلغاً للعبادات وقعاً لأنها فترة جاءت مقرد لأنها مدائل نقطة جدا الله جداً وعلاً لأنهم مرويناً فقد رضي الله عن المؤمنين أن تحت تكتشدار ورضي الله عز وجل عن أوله وآخره فقال لا يتبه من أنزح من طرب وقاتل ذلك اعطى ترجمه من الذين انفقوا من دونه وقاتلوا وكل عند الله أولهم او سلما اقرا من نال طرفه صعب فقد جاوز الخطاه لانهم حملوا هذا الثمن وبذلوا من والأقوام وبالاقوال وبذلوا في ذلك الجهد والمال والنفس وليس لمن ينال هذه الفرصه احد من جاء بعدهم حتى ولو بلغ ما بلغ لهذا منكرهم على من يصطل عمر بن عبد العزيز الخليفه لا احد خاسئا خطا ان يطالع عمر بن عبد العزيز الخليفه الراشد هذا خطا الخلفاء الراشدون اربعه ابو بكر الصديق وعمر الداوود وعثمان بن نوايد وعلي الوهاب الصفوين هؤلاء خلفاء الراشدون اما بعدهم فالغلو كما مضى على ذلك النبي صلى وعمر مع بن عبد من سلسة وهو خليفه المسلمين هذا الامام العادل الذي كتب في عمله ما يتصور وما اردت بانهم اتقوا الله عز وجل مع أنثى على كونسيا العلي على من فصله على معاويه بن أبي الوسيان كان هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جاهد معه في بني ولم يترك اذكره يوم ما تمتد الصحابة عقوم رجع الصحابة الغفارة لست مزة عن السماء يعني رجعوا وفروا. فهو بما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فصرفه النبي صرفه عليه ثم قال ويؤذن الذين لبيت قار وتأذن الذين لبيت كعدو ويقصد به كل من جاء بعد صحة ربي الله عنه قال وانا أعارضهم على الحرف يعني انا الذي أثبتهم على الحرف أنا الذي أثبتهم على الحرف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتي؟ قال رئيسة لو كان لك رجل خيل هي رجل خيل بطر محجلة الغرط هي التي عليها ضيار في الوجه ويجبها والمحجلات هي التي عليها ضيار في من أفراد في, في بيتين يومين الإسلام هذا فرق بين الغرط والتحجيل الغرط يكون في الوجه والتحديد يكون في الأحلام معلوم أن الغرط التي كانت في هذا الوقت خيل ممتوحة وهي الخيل المحجد وإذا الآمن يكون الخيل المحجد قال قال عيدة لو كانت الرجل خيل مضر محجدة في خيل في دهم مهم الدهم من الخيل جر ادهم والأذهب من الخيل هو الاسود الذي يضرب من الطبع هذا الادهم الأسود من الخيل الذي يضره إلى اه وأما واما فهو جمع وهو الخير الذي لوه فيه سواء هذا الجوهر او الدهم او هذا الجوهر او هذا الخير البليل. فقال اا ايكن كان لربي مثل محدده او محدده في حال في, خير الدول في الدول. ألا يعيش الفيديا لا أنه يعيش الفيديا قالوا بلى قالوا بلى يا رسول الله أقال فإنهم فإنهم يأتون يوم قيامة غررا محجدين أنه هذه الخصفة كل هذه اليوم هذه الخصفة كل هذه أنه قد يقول قد فدعنينا أن الأقوام التي كانت قبلنا كان وهذا في حديث الأرامي وفي حديث أيها المصحى في ستة صفاء حسد رضي وقول عليه الصلاة والسلام هذا وضوء وضع وضع من قبل نقول لماذا لا يكون هذه من السابقة لهم هذا الوقت أن يكون مضر محجرين من هذا الوضوء، وان هذا هو الخطر بالأممه انما إنما خطة هذه الأمم هذه العالم ليعيدها نجيها عليه الصلاة والسلام لأننا وانه ان ان ان كتب السابقه كانوا يرون الا اننا لا نعرف كيف تتظبط بعمل الله الذي خلقنا وهنا بعمل الله الذي يقوم القول وكان بقول الذي يعتبر هذا الوضوء الرياضي دليل او اشاره الى ان الوضوء دخل الا ان المقصود بهذه الروايه هو اكباب مصير هذه الامه وانها ب الغره حتى يعيذ عنها فيها الله عليه وسلم وهذا سبب الديان في هذا الحديث في هذا الباب في ساب ذكر الموضوع دي هذا وأنا فارقهم عن الخوض اي ان النبي صلى الله هو من انه دازم عن الحب لانها انهار الحب واحاديث اثبات الحب قد اروها اكثر من ثلاثين صحابي فاحاديثها متواتره النبي صلى الله عليه وسلم والحوض طوله كعقل وطوله شهر مسيره شهر وعظه مسيره شهر ماءه ابيض من الالم واحلى من العقل إذنه كعدد من المنطق من سرد منه, منه مرة لا يطلب الله نسأل الله أن يريدنا فأمينه نسأل الله جل وعلا يريدنا حوضا فيه الله عليه وجل لا يريد حوضا صلى الله عليه وسلم اسمح يا تمنى ورد من الله عبد تكون من يريد لا يريد الحوض إلا من كان على السنه طريق السنه نفيس بعده طريق واضح لا يجد هذا الحوض الا من احد السنه وسيأتيهم ان اناسا يضردون من هذا الحوض بردا يبعدون منه بعدا او ابعاثا يخرج الناس عقاشا من وصولهم وماذا يؤدي السنه ان الحوض يكون قبل الفتنه ويكون قبل الصراع ان كانت الاحاديث هذا يعني فيها ما يخالف بعضها بعض في إلا أنها انها متوافقه لكن من نبرا في السنه ان الحوض يكون قبل بدايه الحساب عندما يخرج الناس من ظهوره احراشا يجهلون وراء شيء يشرحونه فيبنون على المكينة والعسنة في حوضه ويعرف أمته من الغرية من الغرية والتحكين لكن للاسف الشديد يداد أكثر الناس عن هذا الحوض لأن اكثر الناس يجب عليك سنة لأن الله أدل وعلى يقول ما اكثر الناس ولو ويحافظت بمؤمنين من, من يفتع يدد في هذا الحوض لا يفتع إلا من كانت على طريقك رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكا بالسنه والقاضي عند الشرع لا يجوز ما يعود الحكم بمجرد الذوق وانما يقتدى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استناده في من الاحكام ولم يتجلى في الصواف يرجع الى الوحي ويتمسك بامر عليه الصراط والسلام فيقول من نجد عليه لا يقول مستحقا إذا اختلف الماء بين, الو... بين المحضورين وينتهي إذا اختلف الناس بين الفراهب والتحريق فيقول ما لأنا نبيه وعصر إبنها فين طريق نستحق لا يقول هذا مطور محجيس إذا نشوق مقالي حوق من أين يستمد ماءه يستمد ماءه من ميزة بني عقل ميزة زمان كانت في يوم النصوص في السطح من النصوص الجيدين. تذير مثال في يوم كارتم فح الامطار من هذا على بعض هذه المهم جدا. فهما مثالا يسخبان كما قال العجم في الحوض من أي اتجاه النهر يأتي بالنهر الحوض الذي النبي صل الله عليه عندما نام ورأى في ما بما فاستشفق وهو يبتسم فقال قد انزلت عليه الليله ايه انا اعطيناك الرب هو, هو نهر عظيم فاسال الله ان يبتسم لك يا نسيم فاقول يا اخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم فانهم ياتون يوم القيامه ورا محجرين من الوضوء وانا طرحهم على الحوض التي عليه الصلاه والسلام فقال فلا يبادلنا هذه روايه نحيا ورواية الآخرين ثلاث لذالاً جاءت رواية هنا على النهي وجاءت الرواية الأخرى أو الروايات الأخرى على التأكيد لنهي التأكيد ثلاث لذالاً وهي أخضر وهي أخضر أيضاً يقالنا بالتأكيد ولذو بعدنا هؤلاء حريقهم وأما رواية النهي رواية النهي فذكر الحقه ابن عبدالبرج رحمه الله تعالى توجينا في دواية النادي وليقول أي لا تفعلوا ما يكون سببا لذوذكم عنه يعني لا يزالنا أي لا تفعلوا ما سببه يكون طاقتاً لكم عنه الحق قال فلا, يزال فلا يزالنا رجل في دواية رجال عن عوضه كما يزال ذلك الله اعطوا انه يكون عند البارد و يتماشي ساعوا و يجيبوا هلمة و بعد يجيوا في النوم و يحبوا يصلوا و يساعدهم يتلعوا يصلوا لهم و يسوقوا لهم و يقولوا حان الواحد كان لأنهم يتعاملون مع البعير في الجمع أن رعاد الله فهم قرحوا قلوباً لأنهم لا يتعاملون مع الهاتف الجمع وإنما بالطبع وبالنشط وبالإشارة الكبير. المسيط ترجع عن غنيها وفترجع عن يعني خروجها. فقال كما يدار البعير ضار مؤناديهم ألا هلما ألا هلما ألا, هلما؟ ألا هلما؟ وهذه هلما هي أمن يعني تقارب الجسم الجمع بالجمع. وللمؤنث وللمبتع وللمتنم وهذا هو الأفضح في اللغة العربية وتأتيب المطابعة ألا هالمه ألا هالمه ألا هالمه ذلك مقرر في اللغة فيقال إن قد بذلوا بعدك فأقول تحسن فتحسن فتحقا هذه الجملة لما معها الوقت طويلة إن شاء الله تعالى فيه التبكير قابل إن شاء الله تعالى لأن الكلام حلينا الآخر يكون عرضا وليم بغي أن يكون بتمعهم لأن رافضة المبذاء عقصوا مرافضة وليس كموا هم هم يتموا شيعة سيحة ومن لكنهم رافضة وصموا رافضة لأنهم رافضة الدين الذي جاء به رسول الله وسلم الرافضة تدل هذه العشارة في اتهام الصحابه جدريسة بهذا حلو ينبغي أن يرجي الكلام عليها إلى لكن قادر ان شاء الله تعالى اراد الله